من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفعوا من أهل الكتاب الَعَلَىٰكُمْ إِنَّا نَزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِن رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَقْتَصُّ برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آه أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله تَنْقُ اللهُ النَّظِي